Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd Qultum hafidhakumullah, babu maja'anil imamil syafi'i rahimahullah Filistisqai bin Nujum, kala Rabbi Ibn Sulaiman, kala syafi'i radhiyallahu anhu Mughbirna an Malik, an Salih ibn Kaysan, an Ubaidillahi ibn Abdillahi ibn Uthbat ibn Mas'ud An Zaid bin Khalid al Juhani قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح بالحديبيه في اذ السماء كانت من الليل ولمن صرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمنون وبي كافر فاما من قال مطرنا بمغفر الله ورحمته فذلك مؤمن وبي كافر بالكواكب واما من قال مطرنا بناوي كذا وكذا فذلك كافر ب مؤمنون بالكواكب قال الشافعي رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بي ابي و امي هو, هو ربيون واسهل لسان يحتمل قوله, قوله هذا معاني ويحتمل مطر بين ظهراني قومين أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الخديبية وارى معنى قوله والله أعلم أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطر أمطره نوع كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا فأما من قال مطرنا بنوع كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك فقوله مضرنا في شهر كذا ولا يكون هذا كفرا وغيره من الكلام أخب إلي منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلا يوم الدين أما بعد في الداخل لا يوجد هذا الباب الذي جاء فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاستسقاء بالنجوم ومعنى الاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا من النجوم معنى الاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا من النجوم كما كانت عادة أهل الجاهلية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركوهن وذكر منها الاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالنجوم كما ذكر هنا إما أن يكون طلب لأن مادة السين والتاء تدل على الطلب فاستسقى أي طلب السقيا واستغفر أي طلب المغفرة واستهدى أي طلب الهداية فيكون معناه أنهم طلبوا السقيا من النجوم وهذا شرك بالله عز وجل لأن الفاعل حقيقة هو الله ولا يأتي بالمطر ولا يرفعه إلا الله عز وجل وإما أنهم نسبوا نزول المطر إلى هذا النجم فقالوا إن هذا النجم هو الذي أنزل هذا المطر وذكر حديث الباب حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية الذي تسمى الآن الشميسي بين جدة ومكة فهذا المكان هو الحديبية قريب من حدود الحرم الأميال المعروفة قال في إثر سماء كانت من الليل أي على إثر مطر يقال السماء أي المطر فقال فلما انصرف من صلاة الصبح أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أي بعد هذه النعمة نزول الأمطار انقسم الناس إلى قسمين مؤمن بالله وكافر به قال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب لأنه أضاف هذه النعمة إلى الله عز وجل قال وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم واسع اللسان يعني أنه يتكلم بلسان عربي مبين واللغة العربية واسعة في دلالاتها فسياق الكلام يكون له معنى فإذا اختلف السياق اختلف المعنى إذا اختلفت بعض الحروف ودخلت على بعض الكلمات اختلف أيضا ذلك المعنى فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي أن ذلك النوء أي النجم هو الذي أنزل المطر هذا كفر بالله رب العالمين وأما من قال مطرنا بنوء كذا أي في الفصل الفلاني في الشهر الفلاني قال هذا ليس كفرا لأن الله عز وجل جعل عادة في هذا الكون على مواسم للأمطار وصول يأتي بها الحر وصول يكون بها البرد والله عز وجل هو الذي قضى ذلك وقدره فمن قال مطرنا بنوء كذا أي في الفصل الفلاني والشهر الفلاني شافعي يقول هذا ليس به بأس وإن كنت أكره ذلك شافعي يقول هذا ليس كفرا وإن كان يكره وإن يقال هذا لألا يحصل مشابهه ولو لفضية لما كان يقوله أهل الجاهلية ولا شك أن باب سد ذرائع من الأبواب الشرعية التي دلت عليها كثير من النصوص نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا وقد روي عن عمر أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر كم بقي من نوع الثري فقام العباس فقال لم يبق منه شيء إلا العوا فدعى ودع الناس حتى نزل عن المنبر فمطر مطرا حيا الناس منه حيا الناس منه يعني صاب الناس حياه بسبب ذلك المطر ونبتت الأرض وصاب الناس نعم وقول عمر هذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد تنبقي من وقت السرياء ليعرفهم ليعرفهم بأن الله عز وجل قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر الخر والبرد فيما جربوا في أوقات وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مضر الناس قال مضرنا بناء الفتح Maka dia membaca apa yang Allah berikan kepada manusia sebagai rahmat, dan dia tidak memegangnya. Dan aku mendengar bahwa Umar bin al-Khattab menemui seorang ulama dari kaum Thamim yang sedang tertidur, dan dia memulihkan dia. Dia memulihkan dia. Dan hujan turun, dan dia berkata, "Aku telah membaca surat Al-Majid, الأمر واضح أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من قال مطرنا بشهر كذا أو في وقت كذا وكذا أن ذلك لا يكون كفرا ولا شركا واستدل بما قرأ علينا مما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قاله على المنبر ولم ينكر عليه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه خليفة الراشد محدث ملهم فبينا أن من أراد بمطرنا بنوع كذا أي في هذا الفصل أو الموسم أن هذا لا بأس لكن قال أكره أن يقال بنوع كذا لكن يقال في وقت كذا في وقت الصيف في وقت الشتاء في وقت كذا وكذا ولا يضاف ذلك إلى النجم يعني أراد أن يضاف إلى الفصل لا إلى النجم كما كانت عادة أهل الجاهلية نعم لا ia ingin dengan yani, itu, iaitulah sesuatu yang terkait şey dengan perbualan di majelis tertentu atau tertentu. Surat Muhabibat Kamilah, Bab yang Jaya dari Imam Syaafiyah, R.A. dalam bi-ghairillah. An-Nabiul Sulaiman berkata, Syaafiyah, R.A. berkata, "Siapa yang halaf bi-Allah atau dengan nama Allah, maka dia telah melakukan kafirat." ومن حلف بشيء غير الله مثل ان يقول الرجل والكعبه وابي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفاره عليه ومثل ذلك قوله لعمرى قالوا وكل يمين بغير الله وهي مكروهه ومنهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم Faman kan haalifan falihaib billahi awliya squt. Kala al-imamu al-nawawiyy rahimahullah wal-madhabu al-qat'u bianna hu laysa biharam bal makroof. Thumma man haalaf bimakhlوقin lam tan'akid yaminuhu wala kafara ta fi khintihi. Kala al-ashab falaw i'taqad al-halifu fi al-makhloufi bihi min at-ta'azim ma ya'takiduhu fi Allah ta'ala kafar. يقول باب ما جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الحلف تغير الله أي ما حكمه وقد ذكر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنثف عليه الكفارة والحنف أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما فعل ما حلف على فعله فيكون بذلك قد حنث في يمينه فإذا حلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كان يقول والله وعزة الله ونحو ذلك ثم حنث لا أفعلن كذا أو لا أتركن كذا ثم خالف فيقول فعليه الكفار لأنه حلف بالله عز وجل قال ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا يعني كأن يقول وشرفي وأولادي والأخوة التي بيننا والعيش والملح الذي بيننا وبحق الزمالة أو القرابة ونحو ذلك فيقول فلا كفارة عليه لأنه يمنه غير من عقبة لأنها يمين غير منعقدة وغير شرعية وبالتالي لا كفارة فيها لا كفارة فيها قال ومثله قوله لعمري وهذه الخلاف بين العلماء الحلف بعمري. قال وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكد ما ذهب الشافعي كما نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الحالفاء بغير الله الأصل فيه أنه مكروه إلا أنه قال إذا اعتقد في المحلوف به تعظيماً كتعظيم الله أو أشد فلا شك أن هذا كفر والعلماء يقولون عند أن يمثلوا للشرك الأصغر يمثلون بالحلف بغير الله ويسير الرياء قلون هذا شرك أصغر ولا شك أن كلمة شرك أصغر أعظم من قول الإمام الشافعي أنه مكروف فإن الشرك الأصغر كما يقول العلماء أعظم من الكبائر لأن العلماء اختلفوا هل يغفر يوم القيامة من لقي الله به أم لا؟ هل يكون داخلا تحت المشياء أم لا شرك الأصبر فعلى كل حال مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الحلف بغير الله مكروه ولا شك أن النصوص دلت على أن الحلف بغير الله حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا وقال كما في المسند من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وللحديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم والأصل في النهي التحريم إلا أن يذل دليل على الكراها فيصرف التحريم إلى الكراها كما هو معلوم نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي رحمه الله فكان صلى الله عليه وسلم خيرته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته وعم وعم ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع مشفع في الأخرى يعني المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى يعني في الدنيا بالأذان نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وهكذا أيضا الشهادتان لمن يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا معنى رفع ذكره في الأولى يعني في الدنيا ثم يقول إنه المشفع في الأخرى يوم القيامة الشافع المشفع نعم أفضل خلقه نفسه واجمعهم لكل خلق رضياه في دين ودنيا وخيرهم نسبا ودارا محمدا عبده ورسوله وعرفنا وخلقه نعمته الخاصه الخاصه العامه النفع وعرفنا وخلقه نعمته الخاصه العامه النفع في الدين والدنيا فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا, أذكر إلا ذكرت معي وهذا أشعر. أي أن هذا من رفع ذكري قدر للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا وتذكر معي وهذه رفعة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لنبي غيره قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني والله علم ذكره عند الإيمان بالله والأذان ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون وصلى عليه في, ال... في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه Wa zakkana wa uyiakum bisalati alaihi afdala ma zakkaah ahadan min ummatihi bisalatihi alaih. Wa salamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazahu Allah anna afdala ma jaza mursalan amman ursila ilayhi. Fainnahu ankadana bi hi minalhalaka. Wa ja' Pfizer�� Na pi khairi Da nina bidini الideen laziradha wa astafa bihi malaikatahu wa man an'am alaihi min khalqih falam tamassa bina ni'mat falam tumsi falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batinat wala batinat nilna biha khazan fi dinin wa dunya au dufi'a biha anna makruhun fihima wa fi wahidin minhuma illa wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha alqaidu ila khairiha Al-Hadi ila rishdihah Al-Za'idhu anil halakati Wa mawaridis su'i Fi khilafan rishdi Al-Munabihu lil-asbab Al-Lati turidul halakah Al-Qa'imu bin nasihati Pil-Irshad wal-Inzari fiha Fasallallahu ala Muhammadin Wa ala al-Muhammadin Kama salla ala Ibrahim Wa al-Ibrahim Innahu hamidun majid Wa tum babu ma ja'a 'an al syafii rahimahullah anna allaha a'ta nabiyyana sallallahu alaihi wasallam sallam ma lam yu'ti nabiyyan qablah An Amr bin Sawad as-Sarahi qala li as-Syafi'i ma a'ta Allahu nabiyyan ma a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sallam faqultu a'ta Isa ihya al-maut أعطى محمداً خنين الجذع الذي كان يقف يخطب إلى جنبه حتى هي له المنبر فلما هي له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك نعم هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الله عز وجل أعطى نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أعظم مما أعطى غيره من الأنبياء فقال له قائل قد أعطى الله عز وجل عيسى إحياء الموت فأين ما أعطى الله عز وجل نبينا في هذا الباب قال له حنيم الجدع فالميت كان حيا وكانت فيه الروح فنزع الله عز وجل روحه ثم ردها على يد نبيه عيسى أما الجذع فلم يكن فيه روح فحنى فهذا أعظم أن تكون أن يكون شيء مما يكون في الأحياء في جماد أعظم من أن ترد الروح إلى من كان فيه الروح نعم قال الخافظ ابن كثير رحمه الله وهو مما كنت أسمع الشيخنا الخافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله يذكره عن الشافعي رحمه الله وأكرم مطواه وإنما قال فهذا أكبر من ذلك لأن الجدع ليس محلا للحياة يعني الآن الإمام الحافظ بن كثير ينقل عن المزي نقله كثيرا لكلام الشافعي وما علاقة بن كثير بن هو زوج ابنته الحافظ بن كثير رحمه الله زوج ابنة الحافظ المزي الكبير فكان يقول إن المزي يذكر هذا كثيرا وكان يسمعه ويقول فهذا أكبر من ذلك لأن الجذع ليس محلا للحياة إنه جماد بخلاف الميت كان محلا للحياة فنزعت روحه ثم عيدت نعم وما هذا حصل له شعور ووجد لما ووجد ووجد ووجد لما تحول عنه الى المنبر فانا نزل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وسكنه حتى سكن قال الحسن البصري وهذا جدع خن الييه فانهم احق ان يخنوا اليه وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله فعظيم وهذا أعجب وأعظم من إيجاد حياة وشعور في محل ليس مألوفاً لذلك لم تكن فيه قبل بالكلية فسبحان الله رب العالمين انظر إلى هذا الاستنباط الدقيق من هؤلاء الأئمة وكيف أن الله عز وجل أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يكرم به نبيا قبله نعم. وقد ذكر العلماء أن أول من تكلم في, دل... في دلائل النبوة هو الإمام الشافعي رحمه الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد كنت سمعت من شيخنا الإمام العلامة الحافظ أبو الحجاج المزي أغمده تغب... الله برحمته أن أول من تكلم في هذا المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه طيب وهذا أيضا مناقب من الإمام الشافعي ما ذكر هنا أن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول عن شيخه الحافظ المزي قال إن أول من تكلم في هذا المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أي في الكلام على دلائل النبوة وذكرها وسردها ثم تبعه على ذلك العلماء نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في ضابط البدعة ودم أهلها طيب هذا أمر مهم لأن كثيرا من أهل البدعة يحدثون ولا يعلمون أنهم قد أحدثوا وابتدعوا في دين الله وبإمكانك أن تقول لأي صاحب بدعه إذا كلمته عن حدفه وبدعته وجادلك في ذلك كله هات لي ضابطاً للبدعة لي البدعة ما هي وأي تعريف يأتي به سيكون حجة عليه لأنه ماذا سيقول لك إن قال لك البدعة ما لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة وحبس عليك قل له دل هات لي ما يدل على أن عملك هذا دل عليه كتاب أو سنة إن قال ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقل له هل عملك هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن قال لم يفعله رسول الله ولا خلفاء وأصحابه قل له هل عملك هذا دل عليه الكتاب والسنة أو ما كان عليه السلف هنا بعض أهل البدع يأتي ويقول إن البدعة منها ما هو الحسن وما هو القبيح ويستدلون بكلام الشافعي سيأتي هنا وينزلونه على غير موضعه وتعلمون أن هناك بعض العلماء منهم العزل من عبد السلام قسموا البدع إلى خمسة أقسام قالوا بدعة واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة وهذا التقسيم لا دليل عليه قد أنكره العلماء تكلموا بكلام كثير كالشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام فإنه من أحسن من بين هذا الكلام ورده وهكذا أيضاً شايف الإسلام بن تيمية في كتابه ابتضاء الصراط المستقيم وغيره وهكذا أيضاً غيرهم من أهل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما كليا كل بدعة ضلالة ما عندنا في الدين بدعة؟ حسنة والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنة سنة حسنة حديث جريد من عبد الله البيل عند مسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أيرها وأير من عمل بها إلى أن قال ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فهذا ليس به دليل على ما ذهبوا إليه لأن معناه من أحيى سنة لأنه قال في الإسلام والذي يأتي بشيء غير ما في شريعة الله فقد جاء بشيء ليس من دين الله فهو قال من سن في الإسلام وفي تفيد الظرفية ومئات أخرى سبب الحديث وسياقه يدل على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة فجاء رجل بمال كثير سر فيها ذهب كادت أن تعجز يداه بل قد عجزتها فلما رأه الناس تتابعوا حتى صار مقدار كبير من المال والطعام والشراب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فهذا الصحابي مبتدع ما أحدث إنما عمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه الناس فلما عمل بالأمر المشروع وتابعه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي أنه من عمل شيئا تبع من, من, من شريعة الله ومما جاء في دين الله وتابعه الناس على ذلك يكون داخلا في هذا الحديث نعم عن الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضي الله عنه المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة نعم هذا الآن واضح يقول المحدثات من الأمور ضربان الأول ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إيماء قال فهذه البدعة مم. الضلالة نعم والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة يقول ما أحدث ولا يخالف لا كتاب ولا سنة ولا أثر ولا إجماء يقول فإن هذا أمر محمود وتجد أن البدع لا تنطبق على هذا تجد أن هناك زيادات في أقوال أو أعمال تقييد لأعمال بأوقات معينة وازمنة معينة وكيفية معينة وهذا لا شك أنه تقييد أو تخصيص لما جاء في الشرع أو زيادة عليه يقول محدثا نعم وقد قال عمر ر... وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعمة البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإن كانت فليس فيها رد لما مضى نعم يقول ليست محدثة وليس فيها رد لما مضى ليس فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل موافقة له وإنما لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض وقد صلى بأصحابه ليالي سن هذا وشرعه ثم لما خشي أن يفرض تركه وبقي متروكا فعمر رضي الله عنه جاء واحيه وقال نعمة البدعة هذه أي باعتبار هذا الزمن السابق وإلا فليس مخالفا للأصل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً للرافضة الذين يقولون إنما ابتدع التراويح عمر رضي الله عنه مع أن عمر رضي الله عنه لما فعل مثل هذا نقول لهم ماذا كان موقف علي بن أبي طالب وبقية الصحابة من هذه المحدفة التي زعمتموها لماذا ما أنكرها علي ثم في خلافة عثمان استمر الأمر على ما هو عليه والصحابة متفقون على هذا في خلافة علي رضي الله عنه ما جاء عنه خلاف هذا في رمضان بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه دعا لعمر بأن ينور الله عليه قبره كما نور علينا مساجدنا لأن الناس كانوا في رمضان يسرجونها من أجل صلاة التراويح. وعن هرملت بن يحيى قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واختج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان نعمة البدعة هي هذا كلام واضح للإمام الشافعي يقول بدعة بدعتان محمود ومذموم يعني بدعة محمودة ولا يريد بهذا بالبضعة المحمودة الشيء المحدث وإنما إحياء سنة قد اندثرت لأنه استدل بصنيع عمر وقال إن صنيع عمر لم يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا أثرا بخلاف ما يأتي بعض الناس ويقول الشافعي قال البضعة بدعتان محمودة مذموما طيب انظروا في كلام الشافعي وما قاله سياق خلامه يتبين لكم أنكم على خلاف ما جاء عنه نعم وعن الربيع من سليمان في وصية الإمام الشافعي التي قرأت عليه وأنا حاضر وأنه يوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته بإخلال ما أحله الله تبارك وتعالى في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرم الله في الكتاب ثم في السنة. ولا يجاوزون ذلك إلى غيره فإن مجاوزته ترك فرض الله وترك, وترك ما خالف الكتاب والسنة وهما من المحدثات وهذا واضح لأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو والإجماع والأثر فإنه من المحدثات وقرر <تصفيق> الله <تصفيق> mundaqon. Baik. Yaqul. Qultahum habbinaakumullah imam syafii rahimahullah bi 'adami al-iltidhari bi walau taraf al-hawa. An Yunus ibn Abdil A'la qala qala liya syafii Muhammad ibn Idris ya ba Musa laqad tala'atu min ashabil kalami 'ala syai'in ma law ra'aitu rajulan Irtakab kala mana Allah ัلله خال الشرك. Kana aku b min an arahu sahib kalam. Kala aku ya Basmallah. Ata dili min apa yang dia kata. Saibun aku berfikir. Kala Allah alaihi wasallam. Allah alaihi kalam berjalan di atas air, aku tak akan percaya. Kala dia kata, aku kata, mereka telah kalam berjalan di udara, فلا تأمنن نافيته نعم هذا كلام واضح الإمام الشافعي في عدم الاغترار بصاحب البدعة يعني لا تغتر بكلامه لا تغتر بعمله ما دام مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغترن بدموعه ولا بفشوعه في صلاته ولا بإحسانه وإنما العبرة بلزوم السنة والسير عليها ولما ذكر الإمام الشافعي هذا الكلام الشديد في أهل الكلام قيل له قد قال صاحبنا يعني الليف بن سعد أبا الحارف الفهمي الذي كان الإمام الشافعي يعده أعلم من مالك قال إلا أن مالكا كان له أتباع نشر مذهبه بخلاف الليل قال لا تغتر بصاحب بدعه ولو مشى على الماء لا تغتر قد تحمله الشياطين فقال الإمام الشافعي قصروا لا تغتر بي ولو طار في الهواء ومجموع كلام الإمام الشافعي وكلام الليث بن سعد أننا لا نغتر بصاحب البدعة ولو طار في السماء أو مشاعر الماء حتى ننظر في موافقته للسنة ولزومه لها لأن صاحب البدعة قد تحصل له مثل هذه الخوارق بواصلة الشياطين يحملونه على الماء أو في الهواء ويطيرون به فلا تغتر به ما دام مخالفا الكتاب والشنة نعم وعن يونس بن عبد الأعلى رحمه الله قال قلت للشافعي تدري يا باب عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا قريد ليث أو غيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء يعني صاحب الكلام لا تثق به أو لا تغتر به ولا تكلمه قال الشافعي فإنه والله قد قصر إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه قلت محفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في الريواء عن كل من هب ودب من الجهالة وآهل الأهواء Anil Rabi'ah bin Sulaiman kata, Saya mendengar Syafi'iyah dan mengenali orang yang membawa ilmu dengan berat. Dia berkata, Ini seperti orang yang berada di malam hari, menunggu waktu untuk menulis, dan membawanya, dan mungkin ada yang menggigitnya, tetapi dia tidak tahu. Saya berkata, Ia bermaksud orang yang menulis ilmu tanpa pemahaman, menulis tentang penipu, orang yang berbohong, dan orang ويصير وذلك نقصا لإيمانه وهو لا يدري. نعم هذا كلام واضح في تحذير هؤلاء الأمة من مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم. وابتلينا الآن بزمان يأتي الناس ويقول لك أنا سأجلس معهم ولا أقبل إلا الحق ولا أقبل إلا موافق الدليل. صاحب الباب ما يأتيك بنصوص من التوراة والإنجيل سيأتيك بآيات يضعها في غير موضعها وبأحاديث ويضعها في غير موضعها ويغتر به من يغتر ويقول ما سمعنا إلا آيات وأحاديث سيفسر الآية والحديث بغير ما دلت عليه ويستدل بها على باطله لذلك السلامه البعد عن أهل البدع والاهواء، والسلف لما ذكروا أولاء والبراء وهيّر أهل البدع وعدم مجالستهم وتكفير سوادهم ذكروا أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة وأنت إن سلمت قد يغتر غيرك من الناس بهم بسبب حضورك ومجيئك وقد سئل بعض السلف عن يريد أن يجالس أهل البذع ويقول لا أقبل إلا الحق ويجالس أهل السنة فقال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل لا فانتبه أنت بشر تتأثر لا سيما إذا كان صاحب الباطل محسنا إذا كان يعطيك شيئا من الدنيا إذا كان يحسن إليك بالقول ربما وجدت صاحب السنة يجفوك أو يقصو عليك أو يعاملك بشيء من الجفاء فحينئذ الذي هو ضعيف إيمان ولا يعرف طريق السلف ربما يغثر ويقول انظروا إلى هؤلاء الذين يقولون إنهم على سنة كيف هي أخلاقهم والغلظة والقسوة والجفاء انظروا إلى هؤلاء كيف يتعاملون بالمعاملة الإسلامية الحسنة الطيبة ومكارم الأخلاق يقول هؤلاء يقصروا عند أن تركوا شيء من مكارم الأخلاق وعند أن لم يتعاملوا معاملة الحسنة لكن معهم الصفاء والنقاء وقد قال العلماء ورحمه الله تعالى ومنهم الإمام ابن القيم قال أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وأهل البدعة إن قعدت بهم إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم وكان الإمام أحمد يقول قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة وقبور زهاد أهل البدعة حفرة من حفر النار وكان بعض السلف يقول لو ضحك سفيان ثوري حتى يستلقي على قفاه أحب إلي من بكاء الحسن بن صالح بن حي الذي كان يرى رأي الخواني فشاهد أن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الحق لجفاء أهله أو تقصيرهم في المعاملة الحسنة أنت إلزم الحق وكن أحسن منهم وأحمد الله أن عافاك من التقصير الذي وقع فيه ولا نبرر لصاحب الحق أن عنده غلظة وشدة وغير ذلك لأن البعض يقول لك هذا سني صلب سني ثابت لا يعني أنك سني صلب أن تكون قليل أدب لا يعني أن تكون سنيا ثابتا أن يكون عندك شدة وجفاء وتنفير للناس عندئذ لا لأن أصواتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت ليتم مصالح الأخلاق، وقال أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم قلبا، وقال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذي، وإذا كان الله قد قال في نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فض من حوله هذا هو أيض بالوحي، وقد أكمل الله عز وجل له الخلق وأعطاهم من الآيات. وأوجب علينا محبته واتباعه والتأسي به ومع ذلك يقول له ولو كنت فضلا غريضا القلب لن فضل من حولك طيب كيف بي وبك وبمن هو أكبر منا وأصغر منا ما عندنا شيء من هذا ومع ذلك ربما الغلظة والجفاء ونقول الناس اقبلوا كلامنا سيقبل منك ما سيقبل منك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فالإنسان لا ينفر عن الله لا بأطواله ولا بأفعاله ومن كان من طلبة العلم أو الدعاء إلى الله أو حتى المنتسبين إلى العلم عنده سوء أخلاق وسوء معاملة لا تقتدي به في هذا لا تقتدي به في هذا وكن حسن الأخلاق حسن العمل بين حسن المعتقد وحسن الخلق فما أحسن اجتماع هذا وهذا واحذر من سوء الأخلاق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل وكم من الناس يقول لك فلان ما أريد ما أقبل ما أريد أن أسمع منه شيئا ولا أحضر له درسا ولا أقرأ له كتابا هو الذي قال وقال وقال وقال هو الذي فعل وفعل وفعل في اليوم الفلان فعل معي وفعل فلذلك علينا أن نجاهد أنفسنا على مكارم الأخلاق نعم وعن يحيى وعن يحيى ابن زكريا قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول من لم يسأل من أين فهو كخاطب ليل يحمل على ظهره حزمة حطب فلعل فيها أقعى تلدغه نعم يقول لابد أن تسأل من أين يأتي شخص ويقول فعله كذا قل له ما هو الدليل كذا لا يجوز ما هو الدليل يستحب أن نفعل كذا وكذا قل له ما هو الدليل على ذلك فالشافعي رحمه الله تعالى يقول من لم يسأل من لم يسأل من أين يعني من أين هذا ما هو دليله قال فهو كحاطب ليل يحمل على ظاهري حزمة حطب فلعل فيها أفعاث الدور الذي يحطب في الليل في الظلام يجمع الأحطاب وتخرج الأفاعي والحيات في الليل ربما جمعها مع الحطب فمل على ظاهر فلدغ ومات بسببها وهكذا الذي يجمعه an kulli man haba wadam. Terserata kita salat Isya, setelah salat Isya insyaallah kita sambung pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim.